باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية عرفنا أن هذا الباب نظير الباب الذي قبله فيما يتعلق به بيان التوحيد والبراهين العقلية النقلية وذلك أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الاطلاق وأعظمهم عند الله تعالى جاها وأقربهم إليه وسيلة لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق إنما الهداية كلها بيد الله وحده فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات وتبينه حينئذ أنه الإله الحق ثم ذكر الحمد تعالى بالصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة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 أترغب عن عبد المطلب الاستفاب هنا للإنكار أترغب عن عبد المطلب وهي عبادة الأصنام عبادة الأصنام لما علم من شدة تمسكه بملتهم محياطه عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم ألفة من جهة نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن أبا طالب يرغب عملة عبد المطلب لكونه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فيه شيء من من العاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بحياطته ونصرته فخشيا أن يقبل ويرغب عملة عبد المطلب فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادى يعني قل لا إله الا الله فعاد عليه كذلك ما ذكره من الحجة اترغب عن ملة عبد المطلم أي أعاد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قوله قل لا إله إلا الله وفي رواية فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه يعني هذه الكلمة كلمة التوحيد ويعيدها عليه يعني مرارا يعني أنه بالغ صلى الله عليه وسلم وكرر لعله أن يحصل لعمه هذا الفوز العظيم حرصا له على الإسلام أن يدخل فيه في الإسلام فعاد معارضته صلى الله عليه وسلم فأعاد ضميرنا التثنية يعود إلى رجلين فأعاد معارضته صلى الله عليه وسلم بقولهما أترغب عن ملة عبد المطلب وهي عبادة الأصناب ما عرف أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب هذه عقيدة تدل على أنه قد فهم كما فهم سائر العرب كلمة التوحيد على على ونهيها وهي أنها تقتضي البراءه من الشرك والبراءه كذلك من سائر المعبودات أن أبا طالب لو قالها لبرئة تبرع من ملة عبد المطلب وهي الشرك بالله في الإلهية فصار سببا لصدوده عن الحق وعن هذا الخير العظيم الذي فيه سعادة الأبدية قال المصنف رحمه تعالى شيخ محمد في المسائل وفيه يعني في هذا الحديث دلالة واضحة بينه وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان لرساء السوء أصحاب السوء على الإنسان فينبغي الحذر من قربهم والحذر من الاستماع لهم الحذر من قربهم يقتضي الثاني أولا لا إذا أخذ الحذر من قربه إذن لن يقرب منه ولن يقرب هو منهم إذن لن يستمع لن يستمع فإنذن لابد منه من هذين الأنم ولذلك أكثر السلف فيما يتعلق بمجانبة أهل البدع لا تجوز مجالستهم ولا السلام عليهم ولا مخالطتهم لأن في مخالطة أهل البدع مفسدة على العبد شعر أم لا ولذلك لو دخل مرة أو مرتين لا نقلبه وإذا لا نقلبه حينئذ السمع فاستجاب للمبتدع فينبغي الحذر من قربهم والحذر من الاستماع لهم كما قيل إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم صاحب سنة ولا تصحب الاردى فتردى مع الردي ارداه فردي أي أهلكه فهلك فيه معنى, معنى الهلاك لأن صاحب ولو لم يكن مبتدعا لو كان فاسقا حينئذ جر ماذا صاحب ساحب كما يقال صاحب ساحب يعني يسحب من من معهم وفيه مضره تعظيم الاسلاف والأكابر فيه مضره تعظيم الاسلاف والأكابر يعني من المسائل إذا زاد على المشروع ويدخل فيه الاسلاف والأكابر العلماء لا شك فيه بذلك وإذا زاد عن الحد المشروع بمعنى أن يقدم على الكتاب والسنة صار ممنوعا وإذا كان فيه احترام وإجلال وتقدير والنظر في كلامه هذا لا شك أنه مطلوب شرعا لكن تقديم أقوالهم على الكتاب والسنة هذا ممنوع من جهة الشرع ولذلك قيده مصنف الشارع هنا بقاسم رحمه الله تعالى مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر بقوله إذا زاد على المشروع بحيث أن تجعل أقوالهم حجه يرجع إليها عند التنازع هذا مضر على العبد بمعنى أنه يجعل الفيصل في النزاع ماذا؟ أقوال الرجال هذا ممنوع من جهة الشرع فإن تنازعتم في شيء ما الجواب وردوه إلى الله والرسول والرد إلى الله تعالى رد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إلى ذاته في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام إذا رد النزاع إلى غير الكتاب والسنة حينئذ هذا صار خطرا على العبد قد يمرق من؟ من الاسلام قال وابى ان يقول لا اله الا الله فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله اخر, آخر, آخر منصوب على الظرفيه اي اخر تكليمه اياه ويجوز فيه الرفع قال الحافظ فكان اخر ما قال عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب إذا كان بالنصب واضح وإذا كان بالرفع صار اسم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب صار هو خبر كان هو مبتدى وملة عبد المطلب خبر صار الخبر جملة جملة في محل النصب خبر كان فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب آخر منصوب على الظرفية أي آخر تكليمه اياهم ويجوز فيه الرفع قال الحافظ بن حجر الظاهر أن أبا طالب قال أنا يعني أنا على ملة عبد المطلب كما في المسند فغيره الراوي بلفظة هو استقباحا لللفظ المذكور وهو من التصرفات الحسنة يعني بدلا من أن يخبر خبرا قد يفهم ماذا أنه يخبر عن نفسه أنا على ملة عبد المطالب إذن لا يقول ماذا أنا على ملة عبد المطالب لو قالها لا أشكال لأن حاكي الكفر ليس ليس بكافر حكى الكفرة يعني قال الكفرة ليس بكافر بخلاف ما لو أراد الكفرة كفرة أو رضي الكفرة كفرة لماذا؟ لأن الرضا بالكفر هذا يدل على أنه ليس بمحرم وإذا أراد الكفرة دل على أنه مرغوب عنده إذن السباحة بالباطن وهذا ممنوع أما مجرد اللفظ فيقول يحكي قول غيره أنا على ملة عبد المطالب لا إشكال فيه لكن فيه شيء من من القبح فيعدل عنه الراوي أو المتكلم إلى لفظ هو هو على ملة عبد المطالب قال فغيره الراوي بلفظه هو استقباحا لللفظ المذكور وهو من التصرفات الحسنة قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب وذلك لما لله؟ فيه من الحكمه وليعلم أن هذا الدين لا ينال بالنسب وانما يحصل بماذا يحصل به بالتقوى هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته ما دخل فيه في الاسلام ومات على الكفر كما هو النص هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انها عنك لا استغفرن والله لا استغفرن هذه اللام تسمى لام القسم لام القسم والجمله حينئذ مؤكد به بالقسم واللام والنون نون التوكيد الثقيل صار الخبر هنا مؤكدا به هذه المؤكدات الثلاث قسم والله لا استغفرن قسم مقدر دل عليه ماذا اللام ولذلك قال فيها موطئه للقسم وكذلك نون التوكيد الثقيل مع مع اللام لا استغفرن لك ما لم أنها والناهي هو الله عز وجل ما لم أنها ولذلك ما لم أنها ينهى نهى انهى إذن ما لم انهى هذا مغير الصيغة والناهي هو الله عز وجل عنك ووقع الأمر كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فيه في قلبه شيء لأنه علم أنه مات على على الكفر حينئذ قال أستغفرن لك ما لم أنها عنك فلما كان في نفسه شيء تردد ونحو ذلك قيد قال ما لم أنهى عنك قال هنا اللام للقسم وفي رواية لهما في الصحيحين أما والله لا أستغفرن لك صرح بماذا بالقسام وعنئذ يكون ماذا يكون عدم إما التصريح وإما الحذف تصرف من من الراوي النبي صلى الله عليه وسلم قال جملة واحدة قصة واحدة لا يمكن أن يقال ماذا بتعدد القصة هذا محال او لا يمكن تعدد القصه او لا لا يمكن ان تتعدد القصه حينئذ القصة القصه واحده إما قال والله لا استغفرن أو قال لا استغفرن مع حذف القسم هذا او ذا كلاهما ماذا كلاهما جائز فان قال لا والله لا استغفرن حذف الراوي القسم للعلم به ولو قال لا استغفرن نص الراوي على القسم المحذوف ولا اشكال فيه لماذا لأن ليس كل ما كان من نبي صلى الله عليه وسلم من قول كان في خطبه او غيرها يحكى بلفظه ولذلك قد يحكى بلفظه وقد يحكى بمعناه بمعنى أنه يروى بالمعنى ولذلك قد تختل بعض الروايات في القصة الواحد عن الصحابة رضي الله تعالى أبو هريرة له لفظ وأبو سعيد الخدري مثلا له لفظ آخر هذا وذاك والقصة واحدة قد يجري بعض الفقهاء دائما إذا اختلفت الألفاظ إلى أن من الجمع بين النصين أو الحديثين أن ذلك يدل على تعدد القصة هذا قد يقال في بعض المواضع أن القصة متعددة يعني حصلت مرة كذا فأفتن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ما قالها أبو تعالى. ومرة أخرى حصلت القصه مرة ثانية فقال ما قالها أبو سعيد. هذا محتمل فيجمع حينئذ بين القصتين ولكن أحيانا لا يمكن لا يمكن أن يقال بأن القصة متعددة لان حصلت مرة واحدة يكون مقطوع به ويكون حينئذ مقطوعا به واذا كان كذلك وحينئذ إذا حصل تخالف بين روايتين إن أمكن الجمع جمع وإلا جئ بالترجيح اللام للقسم وفي رواية لهم من الصحيحين أما والله لا لأستغفرن لك والاستغفار طلبوا طلب المغفرة, المغفرة وفيه يعني في هذا النص والله لأستغفرن لك جواز الحلف من غير استحلاف إذا أراد أن يؤكد مسألة قال والله وبالله وتالله لا باس أن يؤكد ماذا أن يؤكد الفتوى أو يؤكد الخبر بقسم ولو تعدد القسم لا باس به ولذلك جاء في مواضع عديدة قسم النبي صلى الله عليه وسلم على على فتوى أو على خبر وهنا كذلك هنا على خبر يعني أخبر أنه سيستغفر وأقسم على ذلك هل أحد يشك في النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا لأن القسم من المؤكدات يعني تخبر زيدا بكلام فيشك فيه في كلامك لا يقبله لابد من ماذا ها لابد من مؤكدات ومؤكدات الكلام تختلف منها القسم منها القسم والله ان زيدا لقائم كذلك والله ان زيدا لقائم هذه مؤكدات والله ان لقائم هذه ثلاث مؤكدات وقد يحتاج الى مؤكد واحد مؤكد الى آخر ما هو مبين في في محله فيه جواز الحالف من غير استحلاف لكن لا يدل ذلك على ماذا على أن الإنسان يكثر من الحالف وإنما أو وكذلك إنما يكون ماذا؟ يكون في شيء له, له مكانته يعني لا يحلف على كل صغيرة وكبيرة والله ما أكلت والله ما شربت إلى, إلى آخره وإنما في مسائل تحتاج إلى, إلى تأكيد أما ما لا يحتاج إلى تأكيد يكون من أمور الدنيا وهذا تركه أولى لان كثرة الحلف مذمومة شرعيا وانما يحلف عند الحاجة إليه أو في المقامات العظيمة كالفتوى ونحوها من غير الاستحلاف قال وكانه هنا أي الحلف في هذا الموضع لتاكيد العزم وكانه هنا اي الحلف لتاكيد العزم على الاستغفار تأكيد العزم على الاستغفار لان ثم امرين عزم على الشيء وفعل الشيء وفرق بينهما قد يعزم على شيء ويفعله وقد يعزم على الشيء ولا ولا يفعل والعزم المرض به هنا ماذا التصميم المؤكد يعني اراده جازمة قد يريد لكنه اذا جاء وقته ماذا يتركه كذلك حينئذ يقول هذا عزم على الشيء وقد يفعله وقد لا يفعله فرق بينه بين بين كم من انسان يعزم على شيء ولا يفعله كانه لتاكيد العزم على الاستغفال تطييييبا لنفس أبي طالب وكانت وفاته بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعده بثمانية أيام وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وأربعون عاما تسعة وأربعون عاما قال فأنزل الله عز وجل، إذن قصة اولا هي المراد بقول المصلف رحمه تعالى فيما سبق فيما يتعلق به بالآية أولا إنك لا تهدي من أحببته يشرحها يفسرها الحديث ما المراد به من ها المراد به أبو طالب حينئذ أبو طالب فقط أم كل شخص دا يكون داخلا فيه في النص العبرة به بالعموم وليست به بخصوص السبب فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا أليق رما أبو طالب مات على على الشرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك ولذلك قلت لك كأن النبي صلى الله عليه وسلم أحس في في نفسه أن هذا قد يأتي شيء يخالفه ولذلك قيده ما لم أنهى عنك فدل ذلك على أن ثم وحي سينزل ما كان ما نافيه وكان ما كان ما كان وما ينبغي ما كان وما ينبغي أو لا ينبغي في القرآن والسنة تدل على شدة الامتناع غاية الامتناع ليس مطلق الامتناع وإنما الامتناع المطلق التام من كل وجه من كل ما كان ما ينبغي لا ينبغي بخلاف ينبغي عند ها عند المتأخرين لا في كتب الفقه ونحو ذلك فيشيرون بهذه الكلمة إلى أن الشيء الأول عدم فعله لا ينبغي فعل كذا حتى في لسان أهل العلم ولا يعنون بها ما يجيء فيه في الكتاب والسنة بل بعض عبر بأن ما ينبغي ولا ينبغي أشد من التصريح بلفظ التحريم هو غايه فيه في التحريم غاية الامتناع والامتناع ماذا تحريم والتحريم امتناع هذا غاية الامتناع بمعنى أنه نهاية وغاية التحريم وهو أشد من كلمة حرام لكن هذا فيه الكتاب والسنة أما في صلاح الفقهاء واستعمالاتهم هذا أدنى من ذلك بيب كثير إنما يستعمل في خلاف الأولى ونحو ذلك ما كان لله أن يتخذ من ولده ما كان لله أن يتخذ من ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام هذه ماذا في غاية؟ في غاية الامتناع ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا أن يستغفروا في المضارع ملزوم او منصوب منصوب بان ونصبه حذف النون ان ما دخلت عليه في تاويل مصدر خبر اسم كان خبر كان خبر أو اسم اين الخبر للنبي اذن ما كان للنبي لماذا لم تقل هذا اسم للنبي ان يستغفر ان يستغفروا يكون خبرا لأنه جار مجرور والجار مجرور هل يقع مبتدأ بإجماع النحاتلة بإجماع النحاتلة إذا, إذا جاء جار مجرور لا يصح إعرابه مبتدا للبت <تصفيق> واي السافر هذا صار ماذا صار اسم مكانه ما كان استغفاره ما كان استغفار ما كان استغفارهم استغفار ها كائنا للنبي صلى الله عليه وسلم كائنا يعني جائزا أو حاصلا أو مستقرا لأن الجار ما يكون متعلقا بمحذوف يكون داخلا في هذه الألفاظ ما كان للنبي والذين آمنوا ما قالوا المؤمنين عطفا على النبي لما إشارة لي للعله إذن ما كان للنبي والذين آمنوا لأجل إيمانه أن يستغفروا للمشركين أن يستغفروا للمشركين إذن المؤمن لا يتصور منه ماذا أن يستغفر للبشر، ولذلك عادل عن لفظ ماذا المؤمنين، والأصل فيه ماذا أن يأتي بالمشتق، وفيه نوع من الاختصار، لكن عادل عن عادل عن الاسم التام المؤمنين إلى الصلة مع الموصول إشارة إلى ماذا إلى أن الحكم مبني على هذه العلة التي هي جملة الصلة كأنه قال ما كان للنبي والذين آمنوا لأجل إيمانهم والنبي داخل في ذلك لأنه من عطف العام على, على الخاص أن يستغفروا للمشركين إذا ما كان استغفار النبي والمؤمنين للمشركين كائنا لهم قال ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا للمشركين هذا لفظ عام يدخل فيه القريب والبعيد لأن اللفظ العام يحمل على على عموم ولو كانوا أولي قربة. لأنه قد يتوهم ماذا قد يتوهم أن القريب تكون له منزلة أخرى مخالفة له للبعيد كذلك لما فيه من صلة الرحم ونحو ذلك الأب والأم والأخت والأخ والأخ والأخ, والأخ, والأخ, والأخ والعم. فبين الله عز وجل أن هذا داخل في في المشركين عنيد الله يجوز الاستغفار لهم البت ولو كانوا اولي قربة. ولو كانوا ولو كانوا أي المشركون كذلك اولي قربة قال هنا الاتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الفاء فهذا تشير إلى ماذا إلى أن ما سبق هو سبب لنزول الآية إذا عبر الراوي لسياج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا عبروا ب بالفاء فأنزل الله كأنه قال لأجل هذه القصة أنزل الله فهي سبب لي للنزول سبب ل للنزول الاتيان بالفاء المفيدة للترتيب ترتيب ماذا؟ ما بعده على ما قبله وهي كذلك تشير ماذا؟ تشير إلى العلة ولذلك من مسالك العلة عند أهل الوصول اتيان به بالفا سهى فا. فا فسجد كيف عرفنا أن, أن السهو سبب للسجود وأن السجود مسبب ومرتب على ماذا؟ على السهو بقول فا إذا هذه ماذا؟ هذا يعتبر أصلا فيه في هذا الباب إذن الفاء تدل على العلية كما أن إن تدل على على العلية وقد يجتمعان فإن الله غفور رحيم في مواضع عديدة فإن الله عزيز الحكيم إن تدل على التعليل وكذلك الفاء تدل على على التعليل بمعنى أنهما يجتمعان من أجل ذلك لاجل ذلك قال فأنزل الله تفيد أنها نزلت في أبي طالب وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر يعني من المدينة لما اعتمر زاره للاعتبار لأن زياره القبور على نوعين زيارة اعتبار فقط ولا يجوز الدعاء وهذه تكون مصبة على زيارة قبور المشرك وهل يجوز زيارة قبر المشرك أو لا هذا في خلاف بينها العلم ومر معنا أن الصواب يجوز يجوز زيارة قبر المشرك والكافر من أجل الاعتبار فقط ما لم يترتب عليه مفسدة. إذا ترتبت عليه مفسدة كل جائز. إذا ترتبت عليه مفسدة منيع. منيع لما يترتب عليه مماذا؟ من مفاسد حينئذ نقول هذا يمنع. ولا في مثل هذه الأزمان التي يتعلق بعض العوام أو كثير من من عامة الناس الذين يجهلون حقائق التوحيد والأحكام المتعلقة بالزيارات زيارات القبور نحوها. حينئذ يمنع منه لا سيما إذا كان يظهر لأنه قد يكون الشيء في نفسه جائزا فيفعله على انفراده لكن إذا أظهر منع منه ولذلك مسألة أخرى دخول كنائس مثلا من أجل النظر فقط يجوز أو لا يجوز هذا في خلاف كذلك بين, بين أهل العلم والصواب الجواز النصوص تدل على ذلك كذلك إذا دل النص على الجواز يجب أن نقول به بالجواز لكن لو كان مثلا يدخل عالم من علماء ثم تأتي الفضائية تنقل هذا هذا هذه الزيارة وهذا الحدث صار يمنع منه لماذا؟ لأنه سيترتم عليه مفسد كونه يدخل في خفية وأراد شيئا ما لامر ما هذا وشانه لدي الله تدل على ذلك لكن كونه عالما هذه مسألة أخرى إذن سيقتدى به ثانيا كونه يظهر علنا هذا يحتاج إلى نص آخر لأنه سيترتب عليه مفاسد عظيم فقد يكون الشيء جائزا للشخص في نفسه لكن إذا أظهره لسيم في أزمنة الجهل وغلبته الجهل حينئذ يمنع منه والمنع يكون ماذا؟ باعتبار المصالح والمفاسد يعني درءا للمفسدة العظمى المترتب على هذه المصلحة الخاصة ليست مصلحة عامة تتعلق بالمسلمين يدخل كنيسة أو يزور قبر مشرك نحو ذلك ليس تم مصلحة عامة في الاصل. ليس تم مصلحة عامه إنما هي مصلحة خاصة فإذا نقل وكان ثم تصوير رحو ذلك وينشر على الناس والصحف والمجلات والفضائيات قلنا يمنع منه لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسده عظيمه إذا فرق بين بين النوعين وكذلك معاملة أهل الفسق قد يكون في دعوة مثلا يعني يدعوه إلى الله عز وجل فإذا كان خاصا لا إشكال فيه هذا أصل داعي لكن إذا كان علنا وقد يسكت عن بعض الأشياء ويقتدي به الناس حينئذ يمنع منه إذن قد يكون نريدنا أصل لا فائدة أن الأصل في الشيء قد يكون جائزا لكن يكون جائزا في خاصة نفسك لكن إذا اعلن يختلف الحكم باختلاف ما يترتب عليه من من مفاسد فزيارة قبر المشرك لا شك أن الأدلة تدل على جوازها لكن في القسم الأول وهو للاعتبار فقط النوع الثاني أن يعتبره يدعو لي للميت يدعو لي للميت قل هذا مقيد بماذا؟ بأن يكون الميت ها مسلمان فزيارة قبور المسلمين هذه ترتب عليه أمران أو من الآداب المتعلقة بها أمران الاعتبار والاتعار وهذا قدر مشترك بين سائل القبور ثانيا الدعاء للمقبورين هذا لا يكون لشان الكافر إذا هذا ينظر فيه بهذا الاعتبار ولذلك ثبت أن صلى الله عليه وسلم اتى قبر أمه لما اعتمر وهي ماتت على غير الإسلام وزار قبرها وهو موحد عليه الصلاة والسلام بل هو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام ومع ذلك زار قبر أمه وهي مشركة فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية نزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا قال ولا منافاتا فانه قد تتعدد أسباب النزول وهذه الايه عام لان الايه ماذا السابقه قد يقال بانها ماذا لا تشير إلى قصة ابي طالب يعني في ماذا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرب هذه الآية في التوبة سوره التوبه وهي مدنية وهذه القصه ماذا ها مكيه حينئذ هل عندما نقول هذه قصه فأنزل الله يدل على ماذا؟ على أنها نزلت مباشرة وهي تأخرت فيه في المدينة ولو كانت نازلة في مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يستغفر لي لامه لانه قال ولو كانوا لقربه فدخلت ماذا؟ آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ماذا؟ على أن ثم تخالف بين أسباب النزول بين أسباب النزول ولذلك أراد أن يجمع المصنفون رحمه تعالى قال ولا منافاتا فإنه قد تتعدد أسباب النزول تتعدد أسباب النزول قال لأن قوله ما كان للنبي في صورة التوبة وهي متأخرة مدنيا يعني بعد الهجرة وقصة أبي طالب مكية قبل الهجرة ومعلوم أن فرق بين المدني والمكي في القرآن أحسن فارق أن يقال ما كان قبل الهجرة فهو فهو مكي ولو في المدينة ها ما يتأثر ولو كان خارج مكة مكي ولو كان خارج مكة لو لو لزل في الطائف طيب والمدني ها ما كان بعد بعد الهجرة ولو في غير المدينة ولكن نزل آيات في تبوك ومع ذلك هي مدنية اذا هذا هو الفرق بين النوعين تنبه وقيل غير ذلك وهذا يدل على تأخر النهي عن الاستغفال للمشركين، ولهذا استاذن النبي صلى الله عليه وسلم للإستغفال لأمه وهو ذاهب للعمرة، ولا يمكن أن يستعذنه بعد نزول النهي، لو كانت هذه نازله الايه إثرة قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تستغفرن لك ما لم عنك، لو كانت بعدها مباشرة لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستاذن ربه في أن يستغفر لالأمه، لأنه ثبت النهي. وحين ذي النبي صلى الله عليه وسلم من المحال أن يخالف ربه جل وعلا بل أن ينظر فيما نهي عنه فدل ذلك على أن الآية قطعا قد تاخرت لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استأذن في الإصطفال لأمه قال فدل على تأخر الآية وأن المراد بيان دخولها في قوله ما كان للنبي يعني أراد هنا قد يقال بأنه لم يريد فأنزل الله ما كان للنبي أنها سبب النزول وانما اراد ان يدل على ان هذه القصه داخلة لان قال والله لاستغفرن لا فانزل الله فانزل الله يعني توقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الاصطفال لعمه ولم يرد ان هذه الايه نزلت به بسبب هذا النهي لان لو كانت نازله بسببه لكانت بعده مباشره لكن لما تأخرت إلى المدينة واستاذن في الاستغفار لأمي دل ذلك على أن الأصل هو الاستغفار لأمي وليس لابي لأبي طالب هذا الجمع بين الأمرين وأن المراد بيان دخولها في قول تعالى ما كان للنبي الايه وليس المعنى أنها نزلت في ذلك الوقت ليس المعنى أنها نزلت في ذلك الوقت وقيل إن سبب نزولها هو سيدانه ربه في الاستغفار لأمه وقيل لا مانع أن يكون ماذا يتعدى سبب النزول يتعدى سبب النزول هذا قاعده عند كثير من من الفقهاء لكن ان نقول فأنزل الله ليس المراد به أنه ماذا سبب النزول ولذلك نأتي حينئذ إلى القاعدة إذا قال الصحابي وأتى بعد قصة فأنزل الله حين بد من النظر قد يكون سبب النزول وقد يكون مراده ماذا أن هذه القصة داخلة في هذا النص وليس المراد أنها نزلت بسببه ولذلك نقول الاولى أن يقال هذه الآية التي في التوبة نزلت بسبب طلب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه وليست لي أبي طالب هذا العصر. كون الصحابي عبر هنا فأنزل لا إشكال فيه فراد ماذا أن يبين أن هذه القصة داخلة في عموم هذه الآية حينئذ يكون هذه الآية بنزولها قد حسمت الأمر في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وكذلك فيما يتعلق بأمه قال هنا ولا منافاه فانه قد تتعدد اسباب النزول هكذا وجهه المصنف رحمه الله تعالى وهو مسلك لكثير من المتاخرين وهذه الايه عامه في حقه صلى الله عليه وسلم وحق غيره يعني لو نزلت بكونه طلب الاستغفار لامه حينئذ لا نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فاذا مات شخص ومات لشخص اب وهو مشرك كافر فيستغفر له لان هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ان احد لا مسلم ولا عاقل كما قال ابن تيميه رحمه الله بل هي بل هي عامه بل هي عامه فكل كافر لا يحل لاحد ان يستغفر له ولا ان يدعو له عامة في حق صلى الله عليه وسلم حق غيره وفيه تحريم الاستغفار للمشركين بل هو غايه التحريم يعني عبر بماذا ما كان للنبيين. قد يقول قائل صيغة التحريم لا تفعل قل له من قال لك أنها محصورة فيه لا تفعل هذه من عندك أنت وإنما أكثر ما يأتي فيه في القرآن صيغة لا تفعل ولا يدل على ماذا ولا يدل على على الحصر وإذا جاء لفظ التحريم الحرام ها ماذا تفهم منه تحريم اذا جاء, جاء غير الصيغة لا تفعل قد يأتي لا تفعل فيفيد التحريم وقد ياتي لفظ التحريم وقد ياتي ماذا لفظ ما كان وما ينبغي ونحو ذلك وفي تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم لماذا لان الاستغفار يدل على ماذا على المحبه لانه احبه فاراد ماذا اراد ان لا يدخل النار او ان يخفف عنه فاحبه وتعاطف معه اولا ثم بعد ذلك استغفر له بل إذا حرم الاستغفار لهم فمحبتهم وموالاتهم أولى لأنها أعظم لأنها أعظم إن كان الاستغفار هو يعتبر فرعا عن المحبة ونحوها إذن هذه الآية فانت تحريم الاستغفار للمشركين مطلقا يعني الدعاء لهم بالمغفره ونحو ذلك قال وأنزل الله في أبي طالب يعني في شأنه إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي ما يشاء اي انك لا تهدي من احببت اي لقرابتك او احببت ان يهتدي احببت هدايته كما مر معنا لان احب, أحب هنا يتعدى الى ماذا يتعدى الى مفعول فلا بد من من مفعول انك لا تهدي من احببت احببت هدايته هذا المفعول به احببته هو يعني احببت ذاته هذا محتمل حينئذ نؤوله بماذا بالمحبة الطبعية ابن أخيه يحب عمه لا اشكله أمر طبعي فطري كمن يحب أباه حين يقول هذا, ف... هذا أمر فطري لكن الاولى أن نقول ماذا أحببت هدايته فنقدر هنا ما يتعلق به بالهداية أي لقرابتك أو أحببت أن يهتدي، قوله أي لقرابتك أشار به ماذا إلى المحبه بمعنى أن الضمير إذا قدرنا الضمير أحببته عاد إلى أبي طالب من؟ حينئذ لقرابته فالمحبة لقرابه لا إشكال فيها أو تقدير آخر وهو أحسن أحببت أن يهتديه أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء هذا قيدوا به بالمشيئه ولكن الله يهدي من يشاء إذا قيدوا بماذا بالمشيئه فما شاء الله عز وجل هدايته هداية توفيق هداه ومن لم يهتدي ها نقول هذا لم يشاء الله عز وجل هدايته لكن لا ننفيه أو لا ننفي المشيئة قبل الوفاة أو لا يعني رجل حي أو فاسق أو كافر مبتدع ضال حينئذ لا نقول هذا الله عز وجل ما شاء هدايته يعني مطلقا قد نقول باعتبار الزمن الماضي ما شاء هدايته حينئذ لا إشكال فيه أما على جهة الإطلاق فلا حتى يموت إذا مات على كفره قلنا ما شاء الله عز وجل له الإسلام إذا مات على بدعته قلنا ما شاء الله عز وجل أن أن يكون على على السنة قال ولكن الله يهدي من يشاء فله الحكمة البالغة في اضلال من شاء وفي هداية من شاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولذلك لا تذهب نفسك عليهم حسرات كل من كان مجانبا للحق الإسلام وتلبس بالشرك أو البدعة وتلبس بها هذا الإنسان لا لا يجعل في في نفسه حسرة عليهم لا سيم في في الكثرة لأن بعض النفوس قد تميل إلى ماذا إلى إلى الكثرة إذا كانوا كثيرين كيف نكفر هؤلاء كيف نبدعهم كيف نظللهم إلى أخير قل هذا لا لا ينبغي أن يكون لأن مرد الهدايه والتوفيق إلى الله عز وجل فمن شاء الله عز وجل هدايته هداه ومن لم يكن فالله عز وجل هو الذي أراد ماذا إضلاله. لم يهتدي لكون الله عز وجل لم يشى هدايته إذن تعترض على الله عز وجل أن هؤلاء المشركين على كثرة وأن أهل البدع على كثرة وأن أهل السنة والحق اهل التوحيد على قلة تعترض على الله عز وجل جواب لا لا أمغين يكون هذا قال فله الحكمة البالغة في إضلال من شاء وهو جل وعلا أعلم بالمهتدين أي بمن قدر له الهدايه أعلم بالمهتدين لأن الهداية لها لها محل الله عز وجل يعلم القلب الصالح للهدايه فيوفقه للهدايه واذا كان قلب غير صالح حينئذ لن يكون إلا إلا الضلال قال أي بما قدر له الهدى فهداه الله عز وجل قال واجمع المفسرون على انها نزلت في ابي طالب انك لا تهدي من أحبت بالاجماع انها نزلت في ابي طالب ولذلك قال هنا في الحديث وانزل الله أبي طالب. فأنزل الله وأنزل الله. إذا كلا الآيتين في ظاهر النص أنها بسبب قصة أبي طالب. لكن عرفنا أن الأولى متأخرة نزلت في المدينة وأن قصة أبي طالب داخلة فيها. فيتعوم. قد نص على ذلك النتيامير رحمه في مقدمته بالتفسير أن بعض الصحابة قد تقول فأنزل الله مراد ماذا؟ أن هذه القصة داخلة في دلالة هذا النص. وأجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب. وهي عامه ليست خاصه بي بابي طاله وهذا حكم عام هذا حكم عام كل خاص انتبه هذه قاعده كل خاص يعني حكم خاص كل حكم خاص معلل ها فهو عام كل حكم خاص معلل فهو عام إن سميناه قياسا لا إشكال سميناه عموما معنويا كما يقول ابن تيمية رحمه تعالى لا إشكال المراد ماذا دوران الحكم مع العلة إذا كان معللا وقد علمنا أن هذا الحكم الخاص إنما رتب الباري جل على الحكم لأجل هذه العلة فإذا استقام الأمر أنها علة الحكم حاليا نقول ماذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولذلك قررنا فيما سبق أن الآيات النازلة بسبب مشركين على مرحلتين أو مرتبتين أو صفتين أو صورتين قل ما شئت الصورة الأولى أن يكون اللفظ عاما هذه لا فيها بالإجماع بإجماع العلم بإجماع العلم ومن نازع فليس من العلم بل قال ابن تيمية ليس بمسلم ولا عاقل إذا خصص هذه الآيات بما نزلت فيه وعن إذن إذا كان اللفظ عاما الذين آمنوا الذين أشركوا إلى خير حينئذ إذن قل هذه آيات عامة اللفظ فهي عامة في كل فرض تلبس بما رتب عليه الحكم يعني اللفظ يقول مثلا المؤمنون قد أفلح المؤمنون هذا لفظ عام أو خاص لفظ عام المؤمنون مؤمنون جمع مؤمن دخلت عليه ال وكل ال, ها كل ال داخلة على اسم الفاعل فهي موصولة والموصولات من صيغ العموم صفة صريحة صيلة أهل إذا ص صفة صف صريحة اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة فعل التفضيل على خلاف في صفة المشبهه اسم الفاعل اسم مفعول باتفاق حينئذ كل أهل على اسم الفاعل فهي موصولة والموصولات من جملة الها صيغ العموم إذا أفلح المؤمنون هذا في قوة قوله قد أفلح كل مؤمن من اين اخذنا كل مؤمنين قل من لفظ ال إذن كل من اتصف بصفه الإيمان ترتب عليه ماذا الحكم ما هو الحكم الفلاح حسن الحكم الفلاح إذن كل مؤمن فهو فهو مفلح فهو مفلح هذه جملة الصيغ المتعلقه بصيغه العموم ثاني قد يكون ماذا قد يكون خاصا يعني نزلت في أبي طالب ولو سمي لو ذكر باسمه لكن بين العله فيه في الحكم حينئذ نقول هذه تدور ماذا؟ تدور علتها وجودا وعدما كما جاء فيما يتعلق قوم عاد مثلا جاء العذاب لقوم عاد هذا خاص حينئذ هل هذا الحكم المرتب على هلاك قوم عاد معلل او لا؟ نقول نعم معلل لتكذيبهم إذن كل من كذب فشأنه شأن قوم عاد يكون ماذا؟ حكم دائراً علته وجوداً وعدما هذا يسمى عموماً معنوية وبعضهم يعبر عنه بماذا؟ بالقياس هذا أو ذاك لا إشكال فيه المراد ماذا الحاق الحكم بكل فرض اتصف بهذه العلة هنا قال ماذا وهي عامة يعني ليست خاصة بأبي طالب وإنما كل من كان مثل حال أبي طالب مات على كفري فلا يستغفر له إذن كل مشرك وكل كافر لا يستغفر له لا ي... ولو كان قريبا وهي عامة ومن حكمة الرب في عدم هدايته وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين العباد أن ذلك إليه سبحانه دون من سواه وهو الترجمة التي عناها المصنف ليبين دليلا عظيما على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مرتبة ربوبية فضلا عن الالوهيه وإذا كان كذلك عن ذلك لا يتعلق به لا بالصغاثة ولا بطلب جنة ولا هداية ولا تفريج كروب ولا ولا إلى اخره فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرام قال ومن حكمة الرب في عدم هدايته ليبين لعباده أن ذلك إليه سبحانه يعني هدايته هداية التوفيق وإذا كانت هداية التوفيق بيد الله عز وجل فلا تطلب إلا منه حين نقول لماذا لا تطلب إلا منه لكونه اختص بهذه الهداية وقد عرفنا أن خصائص الربوبية خصائص هذه لا تكون الا لله عز وجل اذن كل ما كان من خصائص الربوبيه وخصائص الالوهيه لا يكون الا الا بيد الله تعالى لا يضاف لا الى نبي ولا من دونه قال وهي عامه ومن حكمة الرب في عدم هدايته ليبين لعباده أن ذلك إليه سبحانه دون من سوى فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء وإن قل لا لكان أحق الناس بذلك واولاهم به عمه لكان أحق أحق يجوز فيه الوجهان وعليه يكون عمه عمه فذلك لكان أحق الناس بذلك واولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه إلى أن بلغ الوحي وعاد قومه هو واولاده وقام بنصرته بالمال والرجال وأقر ان ما جاء به هو الحق اقر يعني اعتقد ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو, هو الحق نفعه جواب لا لماذا لانه لم ينقاد لم ينقاد للشرع فلم يقل لا اله الا الله ولم يترك ما عليه من من الشرك وأقر ان ما جاء به هو الحق إلا أنه لم ينقد إليه والانقياد عرفنا المراد به ماذا الاستسلام والطاعة والمتابعة ولم يتبرأ من دين المشركين لأن البراءة من دين المشركين داخلة في مفهوم التوحيد يعني أصل التوحيد براءة من دين المشركين هذه داخلة في أصل التوحيد وكذلك البراءة هنا من دين المشركين بقي ماذا براء من المشركين براء من من المشركين في كل هذه داخلة في أصل التوحيد فمن لم يتبرأ من الشرك فليس بموحد من تبرأ من الشرك لكنه لم يتبرأ من المشركين هذا ليس ليس بموحد وليس المراد بالمشركين الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط وإنما يعم أولئك ويعم المشركين في كل زمان كل من تلبس بالشرك فهو فهو مشرك وجبت البراءة منه لا يصح إسلام العبد إلا أن يحكم على هؤلاء بالكفر من قال إنهم مسلمون ليس بمسلم من حكم عليهم بالإسلام فليس به بمسلم تبي لي لهذا لا سيما في يتعلق به بالتعصيل فيقول أصله في كل من قال لا إله إلا الله تسب إلى إلى الإسلام ثم بعد ذلك إذا تلبس به الشرك الاكبر بجميع انواعه ما حكم قال هو مسلم هذا ليس بمسلم وليس فيه شبهه البتة قد تقع الشبه قد تقع الشبه لبعض في بعض لبعض يعني لبعض العلم في بعض يعني في بعض الصور في بعض الصور اما كتعصيل عام كل من تلبس بالشرك هذا لا ينافي الاسلام عنده ويرتسمع مع التوحيد هذا ليس بموحد ولو كان عالما كفر تدعى الاسلام حيا كان او ميتا لا فرق بين هذا أو ذاك لماذا لأنه لم يعرف التوحيد ولم يكفر به بالطاغوت وهذا يدل على أنه لم يميز بين التوحيد وبين الشرك وكل من لم يميز بين التوحيد والشرك لا يكون ماذا ها لا يكون موحدا هذه حقائق شرعيه لابد من من التسليم بها تاصيلا و... وتنزيلا و... وت... اذن لا بد من البراءه من الشرك ولا بد من البراءة من من فاعل الشرك من فاعل الشرك. قال رحمه الله تعالى ولم يتبر من دين المشركين إذا تبرع من دين المشركين وإظهار القطيعة وعدم الموالاة للمشرك هذا داخل في مفهوم التوحيد فظهر بذلك بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم وظهر يعني وظهر بذلك ظهر بذلك مشار اليه ماذا كون النبي صلى الله عليه وسلم ها لم يهدي عمه هداية توفيق وظهر بذلك بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره بشيء من خصائص الرب جل وعلا انظر هنا عمما لأن الحكم حينئذ يقول يقول يدر التي وجودا وعدما هذه الآية فيها ذكر لشيء واحد من خصائص الربوبية ونحن نقول آية عامة عام في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره وكذلك عامة في طلب الهداية وفي غيرها واضح نقول في طلب الهداية غير باعتبار ماذا باعتبار أن هداية القلوب من خصائص الرب جل وعلا إذن لو استغاث به لا فرق بين من استغاث يعني طلب شيئا من المخلوق وبين من يطلب الهداية هداية التوفيق من المخلوق هل ثم فرق جوب لا لماذا لأنه إذا كان من يطلب الهداية هداية التوفيق من المخلوق فهو مشرك فكذلك من استغاث بالمخلوق فهو, فهو مشرك لا فرق بين هذا وذاك والحكم يدور مع التي وجودا وعدما قال قال المصنف وفيه الرد يعني في هذا الحديث على من زعم إسلام عبد المطلب واسلافه كان المراد به الرافضة فلا نحتاج إلى أن نرد على الرافضة لأنهم يحتاجون إلى ماذا إلى معرفة الخالق جل وعلا والمعبود تاج إلى معرفة التوحيد الحق وأما إن كان المراد به بعض العلم فالأمر أخاف من من ذلك بكثير ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو فيه في الصالحين هذا الباب التاسع عشر من أبواب كتاب التوحيد باب ما جاء أن سبب ما جاء يعني من الأدلة والآثار دالت على ما ذكر باب ما جاء أن السبب كفر بني ادم سبب لغة ما يتوصل به إلى غيره كل ما يتوصل به إلى غيره يسمى, ماذا؟ يسمى سببا سواء كان في الحسيات أو في المعنويات المعنويات ومنه فليمدد بسبب إلى السماء ثم لاقطع أي بشيء يوصله إلى السماء ومنه أيضا سمي الحبل سببا لانه يتوصل به إلى استسقاء الماء من البين والغلو سبب إلى الوقوع في الشرك كما أن الحبل يتوصل به إلى أخذ الماء من البيع كذلك الغلو سبب في الوقوع في الشرك فهو كالحبل يعني. أن سبب كفر بني آدم يشمل الذكور والإناث كفر بني آدم والعصر في بني آدم ماذا؟ العصل التوحيد العصل التوحيد هذا الأصل باعتبار ماذا باعتبار ما بين نوح عليه السلام قبل وجود الشرك و... ها ادم عليه السلام نقول أصل نقطع به الأصل ماذا التوحيد فإذا شك في الإنسان هل هو مسلم أو لا بعد ذلك ما الأصل وهذه مسألة إن شاء الله تعالى يأتي بصوى فيه في محلها قال هنا أن سبب كفر بني آدم تركهم تركهم بالجر أو بالنصب أو بالرفع أو بالجزم، آه، <تصفيق> <تصفيق> <أ Jean> عاطف على على سبب بالنصب يعني أن سبب سبب كفر بني آدم وأن تركهم دينهم هكذا هترك <طاركي> طيب <طلع> إذن بالخفض بالجر عطفا على ماذا؟ على كفر يعني سبب كفر بني ادم وسبب تركهم أراد أن يبين سببين السبب الأول في الكفر والسبب الثاني في تركهم دينه وهو بمعنى واحد او لا ترك الدين ها كفر ومن الكفر ترك الدين صحيح او لا ترك الدين كفر والكفر هو ترك الدين او من الكفر ترك الدين من الكفر تابع يا لان الكفر انواع ليس ليس نوعا واحدا فترك التوحيد كفر غير ماذا غير الكفر الذي هو اعم من, من ترك التوحيد لانه قد يكفر بغير ترك التوحيد قال ماذا وتركهم إذا مزروع عطفا على المضاف اليه اي وسبب تركهم دينهم بالنص مفعول لي؟ للمصدر صحيح مصدر ينصب نعم مصدر ينصب وتركهم دينه تركهم اي ترك بني ادم دينه ضمير يعود الى بني ادم فهو مفعول ترك يعني ترك مصدر مضاف ترك مصدر مضاف حينئذ ينصب لانه اضيف الى فاعله اذا اضيف الى فاعله حينئذ نصبه واذا اضيف الى مفعوله رفع رفع الفاعل هو الغلو في في الصالحين هو ضمير فصل مؤكد لا محل له من الاعراب الغلو الغلو خبر ماذا ان اذا ان سبب الغلو هو هذا توكيد هذا ولك ان تقول هو هذا مبتدا والغلو خبر الجملة خبر ان لكن الاولى ان يكون ماذا هو ان يكون هو هذا لا محل له من الاعراب الغلو في الصالح غلو هو مجاوزه الحد في الثناء مدحا او قدحا مجاوزه الحد في الثناء مدحا او قدحا والقدح يسمى ثناء والغلو هنا مجاوزه الحد في الثناء مدحا يعني المراد به هنا في هذا الباب ما يتعلق به بالمدح لانه يمدح الصالح ويتجاوز فيه إلى مقام الربوبيه هو الغلو الصالحين جمع الصالح وهو الذي قام بحق الله وحق العباده قال أي باب ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب كفر بني آدم أو سبب أول كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلق لهم هو التوحيد ولا صلاح ولا فلاح لهم إلا به انظر قال باب ما جاء من الدليل والبرهان من هذه بيانية أراد أن يبين معنى ما لأن اسم موصول والاسم الموصول يعتبر من المبهمات يحتاج إلى بيان يحتاج إلى بيان طيب الشارع حيانا يأتي بأشياء يفسر بها الترجمة لكن لا ينص وإنما الموقف أو الموقف هو الذي ينص على ذلك أي باب ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب كفر بني آدم أو سبب أول كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا له وقوله أو سبب أول هذا من عطف القاص على العام لأنه قد يكون سببا لكنه لا يكون أول وإنما أراد التأكيد على أن أول ما حصل من الشرك إنما كان بسبب ماذا بسبب الغلو فيه في الصالحين وتركهم دينهم الذي خلقوا له ولا صلاح ولا فلاح لهم إلا به هو الغلو في الصالحين غلو مطلقا لا سيما في الصالحين يعني لو غلا في مشرك فعبده من دون الله تعالى داخل أولى داخل في النص وإنما الغالب أنه يكون ماذا يكون بالصالحين وإلا الغلو مطلقا سواء في الصالحين وفي غيرهم هذا يعتبر ممنوعا هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم بالقول والاعتقاد فيه بالقول والاعتقاد في يعني يعتقد فيه فوق منزلته فيتلفظ أو يعمل فالعمل كذلك داخل فيه في المفهوم وضابط الغلو تعدي ما أمر الله به تعدي ما أمر الله بغلا يغلم إذا جاوز الحد وقد أمر الله عز وجل معاملة الانبياء والمرسلين بما يليق بحالهم ومعامله الصالحين الذين هم دون الانبياء والمرسلين بما يليق بحاله فاذا تجاوز وتعد ما امر الله تعالى به في مقام الانبياء والمرسلين فقد غلا وكذلك في من دون الانبياء والمرسلين وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم والله كذلك هو معنى الغلو فيه ماذا طغى يطقو ومنه أخذ ماذا الطاغوت مجاوزة الحد ولما ذكر المصلف رحمه الله تعالى بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك أراد أن يبين السبب في ذلك أراد أن يبين رحمه الله تعالى جميع ما يمكن أن يفتتن الناس به فيعرف حينئذ التوحيد من حيث الحقيقة ويعرف الأدلة الدال على على التوحيد البراهين الدال على ذلك ثانيا او ثالثا بين ما هو نقيض التوحيد من الشرك وبين الأدلة العقلية والنقلية على تحريم وقبح الشرك اراد أن يبين السبب الموصل الى الوقوع في الشرك لماذا لانه قد يتلبس به بالسبب من حيث لا يشعر فحينئذ تكون النتيجه ماذا أنه يقع فيه في الشرك لانه لا يشترط فيه الحكم على المشرك بكونه قد وقع في الشرك أن يكون قاصدا ونشطرح لا ونشطرح هل قصد الشرك شرط في الحكم عليه؟ الجواب لا هل قصد الكفر شرط؟ الجواب لا ما المراد بقصد الكفر؟ أن يعلم أن هذا كفر أن يعلم أن هذا كفر فحينئذ يأتي هذا وهذا يقول بعض المرجع الجهمية اليوم أنه بد أن يعلم أن هذا مكفر قلنا لا لا, لا, لا ليس بشرط وهذا يحتاج إلى دليل يقول ائت بالدليل على أنه لا يكفر ولا يحكم عليه بالشرك إلا إذا علم أن هذا الفعل أو هذا الاعتقاد أو هذا القول كفر في نفسه بل يشترط ماذا قصد الفعل فرق لعله اختلط عليهم بين هذا وذاك إنما شرط قصد الفعل قصد الفعل يعني أن يعلم أنه يفعل كذا وكذا والمراد به من أجل أن تضبط المراد به من لم يكن معه قصد الفعل وهو المجنون والصبي والنائم والغافل يعني غير المكلف استثناء غير المكلف عاقل بعقله معه عقله ليس سكران ولا نائم ولا مجنون سجد لصنم ما حكمه أشركه نائم قام فسجد لي لصنمين <تصفيق> ما حكمه يكفر لا يكفر مجنون ذبح لغير الله عند قبره لا يكفر لا نحكم عليه به بالشرك ليس هو لهذا الفعل لا نحكم عليه وإلا هو باعتبار ما كان عليه إن كان نشأ على جنونه فباعتبار والديه وإن كان قبل أن يجن كان بعقله إن كان مسلما حينئذ نستصحب الإسلام إن كان كافرا نستصحب ما الكفر لكن لو كان أصله الإسلام إما باعتبار عصمه قبل الجنون أو باعتبار والديه وفعل الشرك الأكبر أن نحكم عليه بكون مشركا الجواب لماذا لأن قصده هنا للفعل غير متحقق فالشرط حينئذ قصد الفعل وليس قصد الشرك أو الكفر ونحترز به عن هذه الانواع أما الذي بعقله قل لا هذا قصد يذهب برجليه ويذهب ويستغيث ويتبرك به بالقبور ونحوها ثم يقول هذا لا يدري قل لا قال هنا رحمه الله تعالى أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذروا الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين عدل العبارة اولا قيده بالصالحين والمصنف قال هو الغلو في الصالحين جاء به مقيدا باعتبار الغالب إذن قوله في الصالحين ليس هذا قيدا للاحتراز أو لا فغلوب الصالحين إذا ياتي السؤال لو غلا في غير الصالحين ما حكمه؟ حكمه هو هو كما قلنا فيما سبق وبينا مرارا إذا سأل الميت ما لا يقدر عليه إلا الله هذا الوصف ليس وصفا للإحتراز وإنما المراد به بيان الغالب والاكثر أن الذين يعبدون هذه الأوثان يسألونها ماذا ما لا يقدر عليه إلا الله من طلب المغفرة والرزق ونحو ذلك وإذا سأل المقبور ما يقدر عليه لو كان حيا فهو شرك أكبر باتفاق باتفاق لا خلاف فيه لذلك إذا قولهم ليحذروا الغلو مطلقا هذا الأصل لا سيما في الصالحين هذا من باب التأكيد من باب التاكيد فقوله مصنف ترجمة هنا هو الغلو في الصالحين في الصالحين هذا قيد ليس المراد به الاحتراز وإنما هو لبيان الواقع والأكثر فإنه أي الغلو أصل الشرك قديما وحديثا أصل الشرك يعني شرك قائم عليه أصل شيء ما بني عليه أو لا آصل الشرك إذن السبب آصل بمعنى أنه يترتب عليه مسبب وهو الشرك إذن آصل الشيء ما قام شيء عليهم قديماً وحديثاً يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده فالشرك هو بالشرك هو شرك بعينه لقرب الشرك بالصالحين من النفوس فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم لهم هو الذي يترتب عليه أنه ماذا يحبه؟ حبا باعتبار ما أمر به الشارع باعتبار ما أمر به الشارع ثم يغلو يطغى حين يتجاوز به الحد فيعتقد فيه ما لا يحل اعتقاده قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل قول وقولي يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم يا أهل الكتاب يا ندى وأهل الكتاب المراد به ماذا اليهود والنصارى والكتاب التوراة والإنجيل لا تغلو لا نهية وتغلو فعل مضارع ها مجزوم بلا وجزمه حذف النون حذف لانه من الأفعال خمسة المسند إلى الواو والنهي يقتضي التحريم إذن لا تغلو هذا فيه نهي والنهي يقتضي ماذا يقتضي التحريم ثم فعل مضارع في السياق أنه حينئذ يعمه يكون من صيغ العم ادنى ما يصدق عليه أنه غلو فهو محرم, محرم. حينئذ الغلو محرم هل بهذا الدليل نأخذ أنه شرك نأخذ أنه شرك ولا لا ليس بالشرك لماذا ليس كل محرم يكون شركا وكل شرك فهو, فهو محرم إذن كل محرم لا يكون شركا الزنا محرم وليس بالشرك الربا محرم وليس بالشرك وكل شرك يكون ماذا محرم هنا لا تغلو اذن الغلو محرم اذن الغلو بالصالحين ليس شركا وانما هو سبب اذن يكون موصلا الى الى الوقوع في الشرك ومر معنى معنا ان بعض اهل العلم ضبطوا الشرك الاصغر بانه ما كان وسيله الى الوقوع في الشرك الاكبر وعليه يكون ماذا الغلو مطلقا يكون شركا اصغر وهذا فيه نظر هذا فيه نظر، بل الصواب يقال ماذا؟ ما جاء في الشرع إطلاق لفظ الشرك عليه وليس فيه التنديد المطلق، ليس فيه التنديد المطلق. وحينئذ يقول هذا يدل على ماذا؟ على أنه شرك أصغر. أو جاءت تسميته في الكتاب أو في السنة إن كان لم يرد في الكتاب الشرك الأصغر هكذا بالقيد انما جاء فيه في السنة. فما أطلق عليه الشارع الشرك الأصغر بهذا القيد فهو شرك أصغر. وما لم يريد فننظر حينئذ إلى ماذا إلى حقيقة الشرك هل هي متحققه أم لا أما كونه وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر يكون شركا أصار هذا فيه نظر ولذلك الغلو قد يكون وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر لكنه ليس ليس من الشرك الأصار قال لا تغلو إذا في دينكم في دينكم الدين يطلق على العمل والجزاء ومرض به هنا العمل ويعم حينئذ ماذا كل ما كان داخلا في الدين لا تغل في دينكم في الاعتقاد فلا تعتقد شيئا زائدا على ما اذن به شرعا لا تغل في دينكم في القول فلا تتكلم بألفاظ يكون فيها ماذا غلو مجاوزا للحد المأذون به شرعا كذلك لا تغل في دينكم في العم بالجوارح فلا تعمل شيئا يكون ماذا فيه مجاوزة لما أذن به من جهة الشرع إذن في دينكم لا تغلو في دينكم الدين المراد به هنا العمل فيشمل حينئذ الاعتقاد والقول والعمل حينئذ الغلو محله الاعتقاد والقول والعمل قد يعتقد في شيء ما لا يحل الاعتقاد فيه ولذلك قلنا قد يكون الاعتقاد شركا أكبر ولو لم يفعل أو لا لو اعتقد جواز الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يستغث مطلقا ما حكمه مشرك هذا اعتبر مشركا شركا أكبر ليس بمسلم لماذا لأنه جوز الاستغاثه بغير الله تعالى قال رحمه الله تعالى هنا في موضعين من كتابه يعني قول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هذا خطاب لأهل الكتاب وهذا لا يلزم منه الخطاب هذا عدم تكفير أهل الكتاب يلزم أو لا يلزم هذا في مقام الدعوة قد يقال لهم في مقام الدعوة يا أهل الكتاب ولا يلزم منهم ماذا الا يقال كفار بل يقال هم كفار وهم مشركون وكذلك هم أهل الكتاب ولو خاطبهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر, أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم في مقام الدعوة أو الخطاب من الله تعالى في مقام الدعوة والبيان بأهل الكتاب لا يلزم منه نفي الكفر عنهم بل هم كفار وهم مشركون ومن نازع في ذلك لا نزاع في في كفر من لم يكفروا من نازع في ذلك فلا نزاع في كفر من لم يكفره قال في موضعين من كتابه لا تغلوا في دينكم اي لا تتعدوا لا تتعدوا بفتح الدالين لحذف الالف اي لا تتعدوا ما حد الله لكم مدحا او قدحا لان المجاوز قد تكون في ماذا في المدح وقد تكون في في القدح حتى فيما يتعلق بالذم قد يذم الإنسان من جهة الشرع باعتبار ما فعل لكن لا يتجاوز به ماذا ما حكم الله تعالى به ولا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله قالوا أهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى والكتاب التوراة لليهود والإنجيل للنصارى والغلو كثير في النصارى والغلو كثير في النصارى فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام فنقلوه من حيز النبوة يعني من مرتبة النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله رفعوه أو لا رفعوه كان الواجب ماذا اعتقاد نبوته فاعتقاد ربوبيته وألوهيته هذا مجاوزة فيه في الحد رفعوه أو لا أمر الله تعالى باعتقاد نبوة عيسى وكل نبي يجب أن نعتقد ماذا أنه أنه نبي؟ فإذا اعتقد فيه فوق النبوة ورفعوا إلى الربوبية أو الألوهية حينئذ جاوز الحد المأمور به شرعا ولذلك قال لا تتعدوا ما حد الله لكم فالذي حده الله تعالى للانبياء الأنبياء أن يعتقدوا فيه فيه النبوة والرسالة قال فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله واليهود تنقصوه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا لأن النصار أفرطوا غلوا في المدح واليهود فرطوا غلوا فيه في القدح فكل من الطرفين غلا في دينه غلا في في دينه وتجاوز الحد بين افراط أو تفريق والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما فعلت النصارى مع المسيح واليهود مع العزير، يعني ليس خاصا به أهل الكتاب، قد يقول قائل المصنف رحمه تعالى أراد الخطاب لهذه الأمة وأتى بهذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم الخطاب يكون خاصا باليهود والنصارى ولا يشمل هذه الأمة قلنا لا يشمل بي بالاجماع لا خلافة أن ما نزل في اليهود والنصارى فهو عام لهذه الأمة إن فعلت فعلهم فالحكم حكمهم وهكذا الشأن فيه في المنافقين أما جعل الآيات ما نزل في اليهود والنصارى هو خاص باليهود والنصارى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم في اليهود فلا وربك لا يؤمنوا هذه نزلت في المنافقين والحكم المشركين نزلت في المشركين ماذا بقي؟ الطلاق مرتان ويسألونك عن المحيذ هذا لامه محمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ماذا بقي؟ ما بقي شيء كل ما نزل في المشركين فهو خاص بالمشركين كل من يدافع عن عباد القبور يجعل الآيات هذه كلها في ها في المشركين أولئك ولا يلحق بهم المتأخرين وما نزل في اليهود والنصارى كذلك ومن يؤلف ويكتب اليوم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وكفر دون كفر يجعل الآيات كلها في المنافقين يجعل الآيات كلها وقد أمر ان يكفروا به هذا المنافقين ونحن لسنا مامورين بالكفر به أم أنه عام هذا عام إذا كل ما نزل في اليهود والنصارى فهو عام فمن فعل فعله فحكمه حكمهم وكذلك ما نزل في المنافقين فمن فعل فعله فحكمه حكمهم القرآن خطبت به هذه الأمة تبين هذا هذا مزلق خطير يدل على أن المسألة مبنية على هوا ليست مبنية على ماذا على علم على علم. لأن لو كانت مبنية على علم كلام العلم مشهور إجماع يحكي ابن تيمية وابن قيم غيرهم أن الآيات باعتبار دلالاتها اللفظية لا باعتبار ما نزلت فليس سبب النزول اعتبر مقيدا ولا مخصصا باتفاق حتى لو وجد بعض أهل الأصول قال العبرة بخصوص السبب لا باللفظ العام فمراده ماذا هذه الآية نفهمها على هذا السبب فإذا وجد فرد آخر فعل فعلهم يقيس من باب القياس فيجعل الدلالة من قبيل ماذا؟ من قبيل القياس لا باعتبار العموم اللفظي لا باعتبار العموم اللفظي فإذا جاءت آية عامة فيها لفظ عام حينئذ قال هذه في هلال أمية مثلا إذا لو فعل آخر مثله قد نقيسه عليه إذا الحكم هو الحكم باتفاق لا خلاف وإنما الخلاف في ماذا؟ في وجه الدلالة فقط كيف نستفيد الحكم من هذه الآية هل هي بدلالة اللفظ أو بدلالة القياس؟ يعني إذا وجد من يقول فهذا مراده أما انه لا حكم له ونرجع إلى البراءة الأصلية قل لا هذا قول محدث هذا بدعه قال هنا والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ما فعلت النصارى مع المسيح واليهود مع العزى قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل إذن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب بمعنى أنهم لا يتشبهوا بهم معناه إذا فعلوا فعلا فعل فقد فعلوا فعل أهل الكتاب فكان مذموما شرعا وليك تشبهوا بأهل الكتاب والمشركين والكفار ممنوع شرعا مطلقا قال رحمه الله تعالى ومن تشبه بهم من هذه الأمة يعني باليهود والنصارى في الدين بافراط فيه أو تفريط فهو منهم تشبى بقوم فهو منهم هذا العصر فكل من دعا نبيا اوليا من دون الله فقد اتخذه الها هذه قاعده في باب التوحيد ومعرفه الشرك كل من دعا نبيا اوليا من دون الله فقد اتخذه إلها وقال الله عز وجل لا تتخذوا الهين اثنين هذا هو حقيقه الشرك وضاها النصارى في شركه ضاها يعني شابها واليهود في تفريطه وقد نهى الله عن الغلو في كتابه في مواضع كقول فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير الايه وغيره والغلو شامل لجميع امور الدين فشمل الغلو في محبه الصالحين اذن يكون ماذا يكون عاما في دينكم هذا عام شمل الاعتقاد وشمل القول وكذلك العمل قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمراد بالصحيح هنا صحيح البخاري علمنا عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقالوا أي قال بعضهم لبعض؟ قالوا أي تواصوا بذلك تواصوا بالباطن قال بعضهم لبعض لا تذرن أي لا تدعن لا نهية وتذرن هذا فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيل لا تذروا عبادتها. لا تتركوا عبادتها ولا تمكنوا أحدا من إهانتها وهذا من التواصي بالباطل آلهتكم مفعول به لا تتركوا هذه الآلهة إذا هذه قاعدتهم هذا الأصل عندهم التواصي بالمحافظة على ماذا على جميع الآلهة لأن آلهتكم هذا جمع المضاف فيفيد ماذا يفيد العموم. ثم خاص بعض ماذا بعض الاله التي لها ميزه خاصه لها مكانه خاصه لانها ليست على مرتبه واحده قال ولا تذرن اعاد الفعل للتاكيد وكذلك لا ولا تذرن ودا لا زائده ولا سواعا لا زائده هنا ولا يغوث لا زائده ويعوق ونصرا ولم يعد لا لما للاشاره الى انها على هذه المرتبه على هذه المرتبه اولا ود ولا سواع ولا يغوث هذه مرتبته اعلى وهي ثلاثه ويؤخذ الترتيب بينها بالتقديم فود مقدم على سواع وسواع مقدم على على يغوث ثم قال ويعوق ونسر فهي في مرتبة ادنى ثم يعوق هذا اعلى مرتبه من من نسر هذا ترتيب باعتبار ما جاء في في القران فلا في قوله لا تذرن هذه لا نهية وقوله لا سواعا هذه زائدة وفائده ذلك أنهم جعلوا مدخلها كالمستقل بخلاف يعوق ونسر فهما دون مرتبة من سبقهما قال هنا كان هؤلاء أهل دين وفضل وخير وماتوا في زمن متقارب فأسفوا أي حزنوا عليهم يا أسف على يوسف عليهم وصاروا يترددون على قبورهم فأتاهم الشيطان وسول لهم ان يصوروا صورهم ليكون اسهل عليهم من المجيء الى قبورهم ولم يكونوا قصدوا عبادتهم وإنما قصدوا التذكر بهم ليكون ادعى لهم على فعل الخير والتاسي بهم إذا هذه وسيلة أول التصوير والتصوير محرم لانه وسيلة إلى الوقوع فيه في البدع. ثم عكفوا على هذه على هذه الاصنام ثم عبدوها من دون الله تعالى كان العكوف داخلا في مفهوم العباده قال قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه هذه المذكورات ود وسواع ويعوق ويغوث ويعوق ونس خمسه هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح هذا العثر اختصره المصنف ولفظ البخاري عنه صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد فأما ود فكانت لكلب بدومه الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبن وأما يعوق فكانت لهمدان اسكان ميم وأما نسر فكانت لحمير لآل ذيل كلاع سحاب أسماء رجال صالحين في قوم نوح وروى ابن جرير عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون بهم لو صورنا صورهم أولا هذا المحرم ثانيا كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروا صورهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم إذن لبس عليهم إبليس بكون هؤلاء إنما كانوا يستسقون بهم المطر قال سفيان عن أبيه عن عكريما قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على على الإسلام هذا الآصل في الإسلام فيه في اولئك القوم والقرن مئة سنة ولكن ظاهر قول ابن عباس في قول هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح بمعنى أنه ماذا أنهم من من قوم نوح يعني بعث اليهم نوح ثم بعد ذلك صاروا صالحين فحصل ما حصل وظاهر القرآن ماذا أن هؤلاء فتن بهم الناس قبل بعثة نوح وهذا هو الأصل يعني وقع الشرك ثم بعث نوح عليه السلام وإذا كان كذلك فصار القرآن مقدماً. قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وقالوا لا تذرن إذن هذا يدل السياق على أن نوح عليه السن من أجل محاربة الشرك فكان الشرك سابقا او لا والشرك إنما حصل بماذا بالفتنة بهؤلاء الصالحين حينئذ نكون مقدما على ما مضى فلما هلكوا قال ابن عباس أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم أي فلما هلك أولئك الصالحون ماتوا وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا وسوس لهم الشيطان وألقى إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم حالة التعليم والتذكير أنصابا على صورهم المعلومة عندكم انصاب معناه صلم جمع نصب واصل ما نصب كغرض ونحوه والأمر منه بالكسر أمر منه بالكسر جمع نصب إنصبوا إنصب والمراد بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم ليتذكروا أفعالهم بها وسموها وسموها بأسمائهم هذا أمر حتى لا تنسوهم وكلما ترونها تذكركم إياهم وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة بقالب المحبة يعني لأجل محبتهم لعدم قدرته عليهم إلا بهذه الدرجه المرتبه يعني يتدرج معهم شيئا فشيئا فإذا لم يستطع أن يوقع القوم في الشرك حينئذ يرضى بماذا بالدون وهو إقاعهم في البدعة وإذا ما استطاع أن يوقعهم في البدعة حينئذ أوقعهم ورضي بماذا بالدون وهو المحرم هكذا قال ومقصوده من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت لهم ما نصبت له ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في أولاكم قال وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت ويأتي بقية البحث الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين